سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُقُونَ إِنَّ بَلُوءَنَا هُمْ كَمَا بَلُوءَنَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُ النَّاسُ مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَقَافَ عَلَيْهَا قَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقين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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون